بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول, فيقول وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربه أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون الترعة أكلا لما وتحفون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا, صفا وجيء وجاء يومئذ بجهنم وجيء الإنسان يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولا يوسق وساقه أحد يا وادخني في عبادي وادخني جنتي